نهر المحبه كلمات نواف بن شلوان يا وجودي على اللي في خيالي مقيم وجد من صاح عند مدبرنا العظام يا نجم السما ولاه باب النسيم بصلي صاحبي مني كثيره السلام والله انى بقلبي ساكن الفصل مين كنا حنا ما تفرقنا ثلاثه كل ما فات نصف الليل وقت العتم لجات ظلوه على قلبي مثل ورد الحيام تنثر الدمع عيني مثل دمع اليتيم ويسري الليل عيني مهتنه تبال منام كل لحظه لا يزيد والله العظيم به نسمع كلام من لفقنا الكلام قبل عارف وانا طيب وحالي ان عرفت وانا حالي طوال الهيام شبع راسي وجاشي فيه نار الجحيم راعي الحب لا من شاب لحقه ما لام اتمنىت الحب تثمر أشجار صدري بعد ما هي هي شيم الروح بإذن الله மேயமரோன اشهد ان المحبة نراها فاصميم مهبالا لي حسب الحب برد وسلام اشهد ان المحبة نراها فاصميم مهبالا لي حسب الحب برد وسلام حسب الحب برد و سلام பபல ல லய ஹஸ்த பபப